موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون ما كَانَ لكم أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ يا وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْأَكْثَرُ لَا يَعْلَمُ الضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ إِلَى هُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْمَا يُشْرِكُونَ أَمَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمَن يَرْزُقُكُمْ صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الضيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم قال الَّذِينَ كَفَرُوا اذا كنا ترابا و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 قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ ربك لذو فضل على الناس ولكن بِكَرَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ ظَـ في أكثر والذين هم فيه يختلفون وإنه له دوام ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الحق المبين قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير